Bye. طل هو تجادلي Wat heb ik al فمي خجلا ولولا الحب لم أتكني أحد الشداد الهائم من الحوم إن الذي سواه إن الذي سواك في قرآن le di saw ka fi qurani bi